والآن مع آفة كثرة الشكوى. وما زلنا نتحدث عن آفات اللسان. واليوم نحاول أن نتحدث عن هذه الآفة ونحاول أن نضع لها العلاج إن شاء الله رب العالمين. هذه آفة خطيرة تعصف بكثير مننا وهي كثرة الشكوى. تجلس مع أي إنسان رجلاً كان أم ضعف صغيراً كان أم كبيراً. وتقول له كيف حالك يا فلان وإذا به سبحان الله وكأنه ينتظر السؤال الزوج يشكو من زوجته والزوجة تشكو من زوجها وأولادها والأبناء يشكون من عدم فهم الأباء لهم وعدم تفرغ الأب للجلوس معهم والأم تشكو من أن الرجل مقصر في كذا وكذا والبنت لا تذاكر دروسها ولا تحترم أمها ولا تجبل أباها إلى غير هذا وإذا سألت صاحب العمل كيف حالك والله يا اخي العمال المتعبين والموظفين لا يتقون الله رب العالمين واذا سألت من يعمل عنده كيف حال رئيسكم في العمل او مديركم في العمل او المسؤول سبحانه كل يشكو من الكل وإلا يجد الانسان ما يشكو منه ربما يشكو من الطقس ومن الجو هذا هو مشهيد الحرارة هذا هو مشهيد هذا وكأن يعني للأسف الشديد الشكوى صارت ملازمة لكثير منا لماذا تكثر الشكوى لان الرضا عندما يتبخر من قلب العبد البديل ان الشكوى تحل محله يعني اذا تبخر الرضا وقلت قلت جرعه الرضا وقل الشعور بالرضا في قلب الانسان المسلم كثر الشكواه يعني الانسان لما يستقرئ التاريخ ويرى كيف كان صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابع التابعين اللهم عليهم جميعا ما كان احد منهم يشكو الا الى الله سبحانه وتعالى فلماذا اختمت الشكوى من ارسناتهم ولماذا ابتلينا نحن بهذه الكارثة او بهذه الافة اولا المسلم لو فاقح حقيقة الرضا لتبخرت الشكوى من عنده وتلاشت الشكوى من فوق لسانه يعني العبد عندما يفهم قضية الرضا يرضى العبد بامري بما يأمره الله به ويرضى بما يقدره ربه عليه. يعني الله عز وجل يقدر لي امرا ما. مرض ضنك في المعيشة قلة رزق يعني فشل في امر ما. سبحان الله برغم ان الجنساء قد يقول مثلا قد طرقت الاسباب ولكن الله لم يقدر عندئذ يرضى ويقول لابد ان يكون هذا الامر خيرا ان شاء الله. يعني كما قلنا من قبل أن يعقوب عليه السلام لما فقد ابنه الأثير لديه يوسف بيضط عيناه من الحزن فلما فقد ابنه الثاني من يمين كان الأمور المنطقية أن يزداد حزن ويأس وإحباط يعقوب عليه السلام لكن الأعجب أن الأمل يعني لهمة الخطوب وكثر الحزن وازداد الأسى بفقده لابنه الثاني بعد الحجز هناك في مصر اتوني باخر لكم من ابيكم وعادوا من غيره وبهذا افتقد اثنين من ابنائه سبحان الله ازداد الامد عنده يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله لان الانسان اظلم اشد ساعات الليل ظلاما هي الساعة التي قبل طلوع الفجر ثم يأتي الفجر بعدها ان شاء الله ولذلك قال المتفائل العربي يا رفيقي نحن من نور إلى نور مضينا ومع النجم ذهبنا ومع الفجر أتينا أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين إن نور الله في قلبي وهذا ما أراه هذا الإنسان امتلأ قلبه بالرضا وبالتالي الرضا والشكوى يعني أمران متضبان تماما فإذا غلب الرضا على القلب قلت الشكوى على اللسان واذا تبخر الرضا من القلب ظهرت الشكوى على اللسان فكثرت الشكوى من قلة الرضا ولذلك يعني كما يقول اهل العلم ان جذور الرضا وان اصول الرضا ان الله ان اعطاني قبلت وان منعني رضيت وان دعاني اجبت ان الرضا يعتبر من المقامات الكبيرة العجيبة في الدنيا هناك رضا وهناك خوف وهناك رجاء الرجاء والخوف يزولان في الجنة يعني لا يصير هناك لا رجاء ولا خوف ولكن الرضا يكون يعني سبحان الله يظل مع الانسان حتى يوم القيامة سبحان الله العظيم والرضا عبر عنه بالقرآن لأن الرضا كما قلنا الناس الذين ذهب الرضا بعيدا عنه كثرت الشكوى على ألسنته انظر إلى الذي رضي بما قدره رب العباد سبحانه وتعالى يعني قل أغير الله أتخذ ولي الفاطر السماوات والأرض أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء أفغير الله أبتغي حكما هذا إنسان عندما يقرأ كلام الله عز وجل يستشعر هذا الرضا لعني لا أتخذ وليا غير الله لا أبغي ربا غير الله لا أبتغي حكما إلا الله سبحانه وتعالى فيه صغير أو كبير الله وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء لأن الرضا قبل القضاء عزم على الرضا أما بعد القضاء هو الرضا بذاته أو رضا بعينه الإنسان الذي يكثر من الشكوى يجب أن يضع إمامه عدة محاول حتى تختفي الشكوى من فوق الرسالة أولا العبد يجب أن يعلم أنه مفوض والإنسان المفوض راض بكل اختيار يختار له والأمور التي تأتي كابتلاء للعبد فيشكو منها أنه لا تبديل لخلق الله الامر هذا هذا من خلق الله سبحانه وتعالى هذا من امر الله عز وجل يجب ان اعلم انه لا تبتين لخلق الله ويجب ان اعلم انني عبد محط فاذا اختبرني رب العبادة سبحانه وتعالى فلا اتصخط جرايانا الاحكام عليه واذا كان كل واحد منا يدعي محبة الله فالمحب الصادق راض بكل ما يعامله به حبيبه حتى وان لم يفهم ثم انني عبد محدود الفكر محدود العقل لا أدري ما الغيب ما هي عراقب الأمور فأنا إنسان أجهل عراقب الأمور والله عز وجل وهو سيدي ومولاي هو الذي يعرف مصلحتي في صغير الأمر وكبيره ثم إننا نقول كل واحد فينا يقول أنا مسلم أنا مسلم هل ندري ما معنى أنني مسلم مسلم يعني سلمت نفسي لله رب العالمين إذا كنت قد بعت نفسي ومالي لله في قول الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فاذا باع الانسان نفسه وماله لله فلماذا لا يسلم نفسه لله عز وجل ليفعل الله عز وجل به ولن يفعل الله به الا خيرا وبعدين العبد عندما يشكو لا تحل المشكلة لا اذا شكوتا لا تحل المشكلة فالمشكلة ربما تزداد تزداد تعقيدا المشكلة ربما تذهب بي بعيدا لكن اذا انا رضيت تخف حمل المشكلة وهنا الرضا ينزل على القلب السكينة فتبرد حدة الشكوى ويفتح لي باب السلامة ويجعلني عندما أرضى يجعلني أخرج هوايا من قلبي يعني يكون هوايا تبعا لما يرضي الله عز وجل كل إنسان يخالف الشر اعلم أنه عظيم الرضا لأن الإنسان الذي والعياذ الله يرتشي ويأخذ حراما لم يرضى بما قسم الله له من راتب أو من مال الإنسان الذي يتكسب من سحط ومن حرام ولهذا الله رب العالمين لم يرضى بما قسم الله له من منا الانسان الذي يتعدى على حدود الاخرين سواء بالنظر الى ما حرم الله او غير ذاه لم يرضى بما قسم الله له من حلال عنده ولذلك اما ندعو رب العبادة عز وجل ونقول في كل دعاء ماض في حكمك عدل في قضائك اذا فاين الرضا بعدل الله في قضائه وبمضي الله في حكمه اين الإنسان سبحان الله يعني كلما أعمل قلبه في مسألة الرضا إذن قضية الشكوى تختفي ثم إن العبد المتسخط الأشاكي الذي كلما جلست معه يعني يشكو دائما في صغير الأمر وكبيره يجب أن يرضى ويعلم نفسه الرضا فالعبد ذو ضجر والرب ذو قدر العبد قليل الرضا يعني سبحان الله العظيم يعني يتتجر من الأمور ويمل كثيرا وخلق من عجل ويريد أن يحقق الأمر كما يبغي بهواء هو ولا يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يختار له يعني ما يعود عليه بالخير يعني إخوة الإسلام الإنسان كثير الشكوى هو إنسان يتعب نفسه ويتعب من حوله يعني أنت جلست تشكو من زوجتك مثلا أو من أبنائك لصديق الله أو لأخ الله بعد ان انتهت المسألة ما الذي كسبته ما الذي عاد عليه اولا لم يستفع اخوك ان يغير لك سوء قلق زوجتك مثلا انتي اخت الاستاذ جلست في كل صغيرة وكبيرة مع صديقاتك او مع امك او مع اختك او مع جارة لك فجلست تشكلها من صنع اهل زوجك معك مثلا هل حلت المشكلة ابدا لم تحل المشكلة بل على رأس كتكت الاسطار الأسرار أصبحت خارج البيوت أصبح هناك تحت عنوان الخيانة كما قال رب العباد سبحانه وتعالى وامرأة نوح وامرأة لوط إذ كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانت فلم يغني عنهما من الله شيء وقيل دخول النار مع الداخلين هذا الأمر لم يعود عليك ولا على بيتك بالخير بالعكس أدخلت نفسك في غيبة في مميمة وفي تصغير اهل الزوجة امام الاخرين او العكس نقول هذا كلام للزواج كده سواء الزوجة او الزوجة سواء الرجل او المرأة الصغير او الكبير انسان سبحان الله يعني عندما تشكو يعني الانسان فانت تشكو الذي يرحم الذي لا يرحم تشكو من يرحم الى من لا يرحم لان الانسان ما الذي يعطيني هذا بعد ان شكوت وبعد ان قلت ما الذي يعطيني هذه امرأة يعني يدخل زوجها عليها من التابعين فيجيها تتلول من الألم ألم شديد في بطنها في أمعائها فتبسم الرجل تقول له يا رجل ألا تستحي يعني تراني في هذه الحال وأبكي ألما وأنت تتبسم فيقول لها والله فقدت نعمة البصر بعيني بيمن هذه منذ عشرين سنة لم أشكر أحد ولم يشعر أحد حتى ولا أنفي يعني سبحان الله فنظر إذا هذا الراضي بقضاء الله سبحانه هل هذا الراضي تخرج من لسانه شكوى أبدا الإنسان إذا ألزم نفسه الرضا يعني تبتعد الشكوى عن لسانه ولذلك العلماء قسموا الرضا إلى رضا العوام ورضا الخواص ورضا خواص الخواص فالعوام رضاهم أن يرضى بما قسمه واعطاه ربه أما الخواص فيرضون بما قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه أما رضا خواص الخواص فهو رضاهم بالله سبحانه وتعالى بدلا من كل ما سواه فلا يرضى بغير الله ربه ولا يرضى بغير دين الله دينه إذن إخوة الإسلام هل لا ملأنا قلوبنا رضا حتى تختفي آفة الشكوى من فوق ألسنتنا عسانا نصنع هذا ونستعين بالله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم